وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ نِعْرَافُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي نِكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا أُولَائِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدٍ وَقَاتَلُوا وكلا وعلا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 عن قلوبهم لذكر الله ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان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 هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب القفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وفي الآخرة عذاب شديد وغفرة من الله وغفرة من الله ورضا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقون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 وَمَا كَتَبْنَا لَكَ مِنْ ينصره ورسله بالغيب.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 وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم مَا ابتغاء عَلَيْهِمْ إلا